و اقيم الصلاه يعني هين بجد خبد رستي بك و اتوا الزكاه و خوجه بدا وما تقدموا لانفسكم من خير يعني هر عملك الصالح يهين بخو بك هر خيرك هن بك هر بشكه هن بك هن بك تجدوه عند الله عند نخدت عالبين خير و اخرك دبوات نفسه و دل ان الله بما تعملون بصير يعني هنديك اخديه ظانه الكون هينتكن بسيط يعني تبينة البينت. تبينتن كون هينتكن هر عملك هينتكن بر خديته تعالى بر ذنوب وجه انج خذيركن طاعت خديته تعالى طاعتي وبر ذنوب هر وصه اشياري بامريا خديبن چنكو بامريا خدي وقته هينتكن خدي تعالى وتبيني ما دام ود بينه بتينش خدي تعالى شرم بك